وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسُوَفَ يَدْعُ الثُّبُورَ وَيَصْلَى سَعِيرَ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَنَّ أَنَّ لَيْ يَحُومُ